وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق ذا ويعلم مستقر Wa di leå lakont se ti av bon ألا mala in... أقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح لَّلَّذِينَ صَدَّرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ